الف لام مريم تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا يلههم امل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستخرون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 وَمَا كَانُوا إِذًا مُضِلِّينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعَةٍ أُولِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إلا كانوا به يستهزون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خل السنة الأولين ولو فتحنا عليهم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 جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ ارض مددناها والقينا فيها رواسي وامبتنا وامبتنا وامبتنا فيها من كل شيء ام موزون وجعلنا لكم فيها معيشه ومن لم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 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَادِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدْمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ عَئِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ wa lakad khalakna linsan min sal salim min hamai maslun wal jane khalaknaahu min qablu min قَالَ ssemum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 بِفَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأرض ارْضِ وَلَا أُنْوِيَ نُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ هذا الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عليهم سلطان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 Udekluhuha bisalamin aminin Wana zahna ma fii sudurihim min ghilin Ikhwanan ala sururin mutakabiliin La yamassuhum fiha nasabu Wama hum نَبِّ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ لَنِيبٌ نَبِّ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ اللَّدِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ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 قال وَمَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلُ لُوطٍ إِن نَّجَّوْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ قالَا إكُنْ قَومُُّ كَعرُون قَاوا بَلْْجِ إَّ كَبِمَا كَوا فِيهِ يَممتَرُون وَأَتَينَاكَ بِحَقِّ وَإِنَّا لَ صَادِقُون فَأَسْرِبِأَهْلِكَ بِقِقَائم مِنَ الليْلِ وَتَّبِع أَدَبَ رَهُم وَلَا يَْتَفِدْ ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وَجِيءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَايَ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ Quan ollaহা உလ إن كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم وامطرنا عليهم حجاره من س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 ايكت لظالمين فانتقمنا منهم وانهم ما لبي امام مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيؤتنا منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والآيات الله وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد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 وَقُلْ إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم جعين عَمَّا كانَوا يعملون فَدَع بِماَا تُؤمرر وَع الظن المُشكين إِ كَفَنكَ المستَزين الذيينَ يجعللونَ م الله إهَد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 اَتِيَ امرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا تُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنُنْذِرُوا انذرو انه لا اله الا انا فتقون خلق السماوات والارض والماء خلق السماوات والارض بالحق تعالى مما تشركون خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ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 ان رَبكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شِئَ أَلْهَدَيَكُم أَجْمَعِينَ هو الذي أنزل من السماء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 أَنَا وَمِن كُل الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْوَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِمَا أَمَرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا أَذَرَأَ لَكُم فِي الْأَرْضِ ان في ذلك لاايه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه وتستخرجوا منه حليا تلبسونها وتري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 وَلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ وَاتٍ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لا لَا يُؤْمِنُونَ بال اَخِرَةَ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إنه لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ وَإذَا قِيلَ لَهُم ذَ أَزَ لَ رَبُّكُمْ قالَاُ سَاقيرُ لََّلين لَِحْمِلُون أَوْزَرَهُم كَامِلَةَ يَمَ الْ القِيامَ وَمِنْ أَزَارَّذينَ يُظِّونَهُ بِغَيرِ إِلْمِن اَلاَ اسَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدَمَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَومَ القياامَةِ يُخزهِم وَيَقولُُ أَينَ شُرركَائِيَ الذيينَ ثمَُّ يَوومَ الْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَتَوَفِّيهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمُ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْ بَلَيْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا إِنْ نَزَّلَ رَبُّكُم قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ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 الذين يتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخول الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا اج يَهُمُ الْمَلَائِكِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَتَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ ربك؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي ال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 بَل وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إن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 اَخِرَتُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَسَلُوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤف رحيم أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء إِذَا تَفَيَّأَ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سَجَدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دابة وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِمَّا فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياه فارهبون وله ما في السماوات وال وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللهَّ لَ تُسلَّ أََّا كُ تُمْ تَفْتَرون وَيجَعَلونَ للِلهِبَناتِسُ ببحَانَهُ وَلَهُم بَا يَشْتَهُون وَإذابُ الشِرَ حَدهُم بِ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 اَخِرَةُ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْجَ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ وَلَكِ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 لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب نليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ تَمَكَّلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شراب مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ فِيهِ شِفَاءٌ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيا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 افا بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل لكم من